بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذه هي سله متعلقه بما سبق يقول قال في التشنيف ان الزركش رحمه الله تعالى فسر الصلاه من الله عز وجل بالرحمه ومن الانسان بالدعاء ورد الأول يعني بانها رحمه بأن الرحمة فعلها متعد والصلاه فعلها قاصر ولا يحصل تفسير القاصر بالمتعدي بانه يلزم جوز رحمه الله عليه رحمة الله عليه على كل الصلاه يقول صلى على كذا صليت على كذا ولا يقال صليت كذا يعني لا تعدى به بنفسي واما رحم الله زيدا رحمتك تعدى بنفسه لا يفسر القاسم بالمتعدي يعني لا نفسر الصلاه وهي فعلها قاصر يعني غير متعدي ومي الرحمه التي فعلها متعد وهذا من المآخذ التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام بانه ما اشتهر عند متاخرين بأن الصلاه يا رحمه بانه غلط ويلزم عليه ما ذكره هنا وكذلك اولئك عليهم صلوات من ربهم رحمه اعتقد الرحمه عليه على الصلوات فليدي دل على أن الرحمه ليست هي عين الصلاه ولكن يعني كما ذكرنا سابقا ان الاعصم ما ذكره البعلي لكن قد يراد المعنى الذي هو الرحمه لكن لا يفسر به الفعل من كل وجه لا يفسر به الفعل يعني لا يقال الصلاه لفظا ومعنى هي مدلول الرحمة لانه يرد ما ذكره هنا في تسنين المسامع او ما ذكره ابن القيم رحمه الله لكن قد يقال بانه قد استعمل الصلاه بمعنى الرحمه ولما نعمله لما نعمل لماذا لأن الاستعمال قد يكون استعمالا لغويا وقد يكون استعمالا عرفيا وقد يكون استعمالا مجازيا فان نريد به المعنى الذي وضع له لفظ الصلاه لا شك يمنع لما ذكر من من العللتين وان كان انه يراد به الرحمة في بعض المواضع كما قال الجمهور بأن السلام من الله إذا مقيد ليست مطلقه السلام لم يفسر السلام مطلقا بانه الرحمه انما قالوا الصلاه من الله هي هنا اذا يبقى الخلاف لفظيا قال هنا قال بالتشنيب في حديث نبي الله ظل عليهم الهمز قال ابن دراستوي حمل هذا الحديث قوم من الجهال باللغة حتى زعموا ان النبي مشتق من النبوه وهذه فرية على الانبياء لان النبوه ليست بالارتفاع كما ظنوا ليست مطلقه لا قد يقال بأنها يراد به هذا ويراد به ذاك بمعنى ان اللفظ ما دام انه في لسان العرب بمعنى حينئذ نقول إن العصر انه يستعمل بما جاء في لسان العرب فالنبي جاء بدون همز وليس ماخوذا من النبا الا اذا ادعي بانه خففت الهمزه هنادي لا اشكال وما دام له وجه هنئ لذ الله نغبر عليه وكون الرفعه للانبياء حصلت لهم عن سائل البشر بالوحي هذا مسلم به لا ينازع فيه احد النبي بشر لكنه ليس كسائل البشر بماذا حصلت المزية هنا بالوحي اذا ارتفعوا أو لا ارتفعوا كذلك من تابعهم مرتفع ام لا مرتفع عن غيري حين اذا اتباع بشر لكنهم ليسوك سائل البشر وانما يقال للسيف ناب فهو ناب والفرس الناب وكذلك الناب من العرض لما غلض وشق على كل هذا في في نظر انكاره في نظر وإلا اشتهر عند من تكلم عن هذه الكلمه من أهل اللغة بأن النبي قد يقال بانه مشتق من من النبوه والمرداوي ذكر ذلك في تعبير شرح التحرير كلام جيد هناك ما معنى الغزالي خصا أدلة بالمثمره للاحكام ولهذا كان الثلاثه وجعل القياس من طرق الاستدلال ان دلالاتها من حيث العقل الله هذا سياتي ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله طيب قال المناظم رحمه الله تعالى المقدم المقدمة اي هذه او هذا مبحث المقدمة سبق فيما ختم به من بيت المقدمة السابقة يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعه كتب محكمه اراد ان يبين ما الذي حواه الجمع او نظم الجمع يعني سيبحث في أي شيء قال عندنا مقدمة وعندنا كتب معدوده ب بالسبعه منها خمسة اصليه ومنها كتابان تابعا هذا هو المشتهر عند كثير من من الاصوليين الان يعقدون كتابا للكتاب القرآن يذكرون المباحث المتعلقة بالقران وكذلك مباحث متعلقة بالسنة ثم بالاجماع ثم بالقياس ثم قياس ثم الاستدلال ثم الاستدلال يعني كيفيه الاستدلال بهذه الادله الاربعه كيف نستدل بها ثم يذكرون الاجتهاد ولواحق الاجتهاد المقدمة أي هذا مبحث المقدمة فاللفظ المقدمة حين يدن يكون خبرا لمبتدا محذوف على حذف مضاف على حذف مضاف اي هذا ليس المقدمة نم هذا مبحث المقدمة لانه سيبحث فيما تتعلق به هذه الالفاظ المقدمة أو المقدمات مقدمة في معرفة حقيقة صول الفقه مقدمة في معرفة الحكم مقدمة في معرفة اقسام الحكم إلى ما سياتي من ذكر الكتاب هذه جمل من من المقدمات اذا هذا مبحث أي محل أو مكان البحث والبحث في اللغه هو تفتيش عن شيء تقول بحثت عنه وافتشت عنه وهذا الذي يراد هنا ومن فوائد هذه المقدمات كتبويبي والكتب أن طالب السعين بها على الوصول الى معرفه المسائل ومضانها هنا اذا قيل باب المنطوق والمفهوم اذا مرت بك مسألة تبحث أي في باب المنطوق والمفهوم هكذا تمر بك مساله متعلقة بكيفيه الصلاة تبحث في صوره الصلاه مساله متعلقه بطهاره الصوره وتبحث في باب الوضوء وصوره وكذا هذا مما يعين على على البحث هنا ثم مقدمات ليست متعلقه باصول الأدلة ولا كيفيه الاستدلال بها يبحث ذلك في المقدمه فتذكر المقدمات وما يتعلق بها وما يمكن ان يستطرد مما له علاقه بهذه المقدمات اين يذكر الاصول التي تعتمد عليها الكتب السبعه الاتي ذكرها كمعرفه اصول الفقه ومعرفة الحكم وانواعه الى ثم ما يتعلق بها على وجه الكمان وقد يستطردون في بعض المسائل المتعلقه بهذه المسائل هذه ثلاثة ابحاث يبحثون في هذه المضام المقدمه الف المقدمه للعهد الذكري وهي التي عهد مصحوبها ذكرا لانه سبق ماذا حيث ذكر اللفظ اولا نكره بقوله يحصر هذا النظم في مقدمه نكره ثم قال المقدمه المقدمه اذا اعاد النكره معرفة فهي عين الاولى فالمقدمه التي شرع في بيانها هي عين المقدمه التي ذكر أنه نظم هذا النظم واشتمل على مقدمة وسبعه كتب فهي عينها ثم من القواعد المشهوره اذا اتت نكره مكررات غايرات وان يعرف ثاني توافق كذا المعرفان شاهدها الذي روين مسندا ليغلب الاثرين عسر ابدا ونقل سكي ذي بامثله وقال ذي قاعده مستشكله لكن في غير محلهم غير محله لانه يقال هذه قواعد أغلبية كما الشاء كما هو الشان في كثير من قواعد العلم فما من قاعده الا وقد اعترض عليها ببعض الشوارد الشوارد التي تخرج عنها حينئذ نقول هذه قاعده أغلبية قواعد الفقه أغلبية وقواعد اصول عندما قال بانها ظنية او يمكن الاستثله منها كذلك هي اغلبيه اذا اذا عيدت النكره معرفه فهي عين عين الاولى فائدة هنا ذكر الناظم المقدمة بالإفراد المقدمة ولم يقل المقدمات وصاحب الاصل قال الكلام في المقدمات بالجمع في الموضعين هنا قال يحصر هذا النظم في مقدمه أفرادها ثم قال المقدمة ب بالإفراد هنا قال يحصر في مقدمات بالجمع ثم قال الكلام في المقدمات فالظاهر أن الافراد باعتبار الجنس الصادق على الاثنين فاكثر والجمع باعتبار الاحاد والافراد هذا الذي يذكر في هذا الموضع المقدمة دولة ان شرح ذكروها لما ذكرنا ما يتعلق بها لكن الشيخ محمد بن ذكر مختصرا وتم مسائل تتعلق بها تنطوي تحت اربعه مسائل الأولى في ضبطها والثانية في معناها لغة والثالث في اقسامها وانواعها الرابعه نوع المقدمة هنا مقدمه المصنف ماذا اراد بهذه المقدمة مساله الاولى في ضبطها المقدمة مقدمة بالكسر كسر الدال على على المشهور يعني المشهور عند ارباب الفنون اذا ذكر المقدمة كسرها يعني كسروا الدال بكسر الدال على المشهور كمقدمه الجيش فإنها مكسوره الدال للجماعه المتقدمه منه أي من الجيش والمقدمه الجيش الجماعه المتقدمة من من الجيش تسمى مقدمة لانها تقدمت بذاتها على غيرها فالتقدم انتبه التقدم وصف ذاتي للجماعه المتقدمه لم تقدم غيرها وانما هي تقدمت بنفسها اذا مقدمه بكسر الدال كمقدمه الجيش فإنها مكسوره الدال اسم للجماعه المتقدمه منه يعني من الجيش حينئذ يكون على هذا المعنى إذا كان الوصف للجماعه جماعه الجيش نفسها حينئذ يكون مقدم اللازم يكون المقدمة بكسر الدال ماخوذا من مقدم تشديد الدال فعل حينئذ يكون لازما لا متعديا ويفسر قدمة بمعنى تقدم تقدم زيد إذا صار الوصف له صفه اللازمه ومنه قوله تعالى لا تقدم بين يدي الله يعني لا تتقدم فلا يكون الوصف الذي هو التقدم الاوليه وصفا لازما لكم اذا بكسر الدال يكون من قدم اللازم بمعنى تقدم بمعنى تقدم ناخذ من هذا من كونه ماخودا من فعل اللازم ان المقدم وصف لازم ذاتي ليس لازما ان المقدم وصفا ذاتيا لماذا للشيء المتقدم جماعه الجيش مثلا يكون التقدم وصفا ذاتيا له وبفتحها على قلة هذا المشهور فتحها مقدم مقدم اذا المشهور مقدمة بكسر الدال والمقدمة يجوز لكنه على قلة والمعنى يكون فيه شيء من من الركاكه وبفتحها على قلة كمقدمه الرحل مقدمه الرح فتح الدال ليس بالكسر كمقدمه الرحل فانها مفتوحه الدال في لغة في لغه واللغه الاخرى كسر دالها مقدم المتعدي قدم المتعدي وأما مقدمة الجيش فليست إلا بكسر الدال اذا مقدمه الرحلي المشهور ان نكون بالفتح ويجوز الكسر على قلتها فان إذا كسر واذا فتح إن كسر كان من قدم اللازم وان فتح كان من قدم المتعد وعلى الأول المقدمة مقوله من قدم اللازم اي امور متقدمه هكذا يقدر قدر المحلي كذلك أي أمور متقدمه متقدم وصف ذاتي لها وهو المقصود من الكسر ما من الكسر وهو المراد هنا وهو المرجح في سائل المقدمات ما من فن ينكر فيه لفظ المقدمه الا المراد به انها أمور متقدمه اينذ صار التقدم الأولية وصفا ذاتيا لها وعلى الثاني بفتحها اينذ يكون من المتعدي وما خذ من قدم المتعدي ايقوم بالفتح المقدمة أمور مقدمة على المقصود بالذات أمور مقدمة يعني قدمها المصنف أو قدمها الطالب وأما هي بذاتها فليست متقدمه بذاتها وانما قدمت وفرق بين أن يقال أمور متقدمة بذاتها وبين أن يقال أمور مقدمة على غيرها امام المقصود وفرق بين المعنيين فالعال الثاني متعدي تقدم ليس وصفا ذاتيه لها ليس وصف ذاتيا لها ولذلك رجح الأول من قدم اللازم الهذني تكون المقدمه من كسر الدال لامري اولا انها لو أخذت من المتعدي لاضيفت الى من قدمته كالطالب لا إلى من تقدمت عليهم مقدمه قدمت من قدمت الطالب أو المشتغل بالعلم والمراد غير ذلك بان تكون هي متقدمه على ما ذكر بعدها فتعريف صول الفقه مثلا والحكم وانواعه المراد انها بذاتها تكون متقدمه على كتاب الكتاب والسنه والقياس والاجماع وغير ذلك فهي وصف ذاتي لها واما اذا كانت من المتعدي فهي امور مقدمة مقدمه لمن حينئذ تكون للطالب أو المشتغل بها فيفترق المعنى انها لو اخذت من المتعدي لاضيفت الى من قدمته كالطالب لا إلى من تقدمت عليه ثانيا يلزم عليه إذا كانت من المتعدي اعاده افادتي أن التقدم ذاتي لها وليس بمراد وذهب الزبخش هذا هو المشهور انها مقدم اللازم بالكسر من قدمة أو من قدمة متعد على قلة فحين ان تكون مفتوحه قدمه واضح هذا هو المشهور وهو المرجح وذهب الزمخشري الى أن المقدمه بالفتح خلف من القول يعني قول ضعيف قول ضعيف حينئذ ليس عنده الا الكسر ليس عنده إلا الكسر ذكره في الفائق ومثله السكاكي فيه في الأساس وفي عروس الأفراح لابن السبكي والفتح اشهر جعل العكس أن المقدمة اشهر من من المقدمه وهذا خلاف المشهور واختار ابو الفتح ومنع الكسره اختار الفتح ومنع الكسره يعني عكس الزمخشري اختار الفتح ومنع الكسر الزمخشري ماذا؟ قال الفتح خوف من القول اذا اختار الكسر ومنع الفتح اختصر جماعه على الكسر والاصح جواز الوجهين بالاعتبارين السابقين الا أن الكسره أرجح هنا هذا ما يتعلق بلفظها ثانيا المساله الثانيه في معناها هذه الماده قدمه قاف والد والم ترجع في تراكيبها إلى معنى الأولية إلى معنى الأولية فمقدمة الكتاب أوله هذا المراد اوله يعني تجعل في في اول الكتاب أو تجعل في أول العلم إن كان المقصود به المقدم مقدمة العلم وهي في الاص اصل صفه ثم استعملوها اسما لكل ما وُجد فيه التقديم يعني مثل الحقيقه ونحوها الاصل فيها أنها صفه ثم استعملت استعمال الاسماء يعني كانها لقب كانها لقب جامد لفظ يطلق ويراد به مسمى اذا معناها ماخوذه من الأولية ومقدمه الكتاب اوله ومقدمه العلم اوله كذلك وهي في الاصل صفة ثم استعملوها اسما لكل ما ورد فيه تقديم المساله الثالثه في اقسامها نوعها مشهور عند ارباب الفن من ارباب الوضع وغيره أن المقدمة نوعان مقدمه الكتاب ومقدمه العلم مقدمه الكتاب مقدمه علم مقدمه الكتاب على المشهور اسم لطائفة قدمت أمام المقصود اسم اذا يؤيد ما سبق ان المقدمة في الاصل صيبه ثم استعملت استعمال الأسماء صارت لقب بمعنى إذا اطلق المقدمة مقدمه كتاب صرف إلى معنى كما تقول زيت صرف الى ذات مشخصه كذلك هنا إذا اطلق لفظ مقدمه الكتاب صار اسما لاي شيء لطائفه يعني جملة من المعلومات قدمت أمام المقصود لارتباط له بها يعني يرتبط بها من حيث ifade المعنى يعني قد لا يفهم ما يذكر إلا بفهم المقدمة ولذلك قد يذكرون مثلا الحكم أنه تعريف الحكم انواعه والاخره أنه مقدمة كتاب ولا شك انه مقدمه كتاب حينئذ لو استعمل لفظ الحكم والواجب إلى اخره في كتاب الكتاب والسنه وما بعدهم إذا لم تعرف حقائق هذه المسائل حينئذ يعسر عليك فهم ما يتعلق بها فيما يذكر في الكتاب أو في السنة حينئذ هذه المقدمه يبين لك المصطلحات التي سيستعملها في الكتب السبعه التي ذكرها فيبين لك معنى الحكم واقسام الحكم وما يتعلق بالعلم والنظر والظن والدليل وكل هذه الالفاظ اشبه ما يكون ببيان لمفردات المصطلحات سياتي استعمالها في أثناء شرح الكتب السبعه التي ذكرها حينئذ الكتب السابعة مرتبطه بهذه المقدمة ولذلك قال لارتباط له يعني المقصود بها أي بهذه المقدمه فهو مرتبط بها بمعنى انه لا يتم فهمها الا اذا فهمت هذه المقدمه ولذلك أي كتاب يقرأ إذا كان له الاصلاحات خاصه لو فتحت مباشره المقصود وقرات تفهم لا تفهم لماذا لأنك تركت المقدمة وقد بين الصلاحه في الكتاب عدم فهمك للمقدمة يترتب عليه عدم فهم الكتاب اذا ارتبطت هذه المقدمة بي المقصود ارتباط الوجود بمعنى أنه إذا لم يتحقق علمك بالمقدمه انتفى علمك بي بالمقصود ولذلك قلنا ارتباط له يعني المقصود بها أي بالمقدمة وانتفاع بها فيه يعني ينتفع بها فليست هكذا عشوائيه لا, لا ارتباط لها يعني ليست هي الفاظ تذكر ويمكن ان يستغن عنها بل لابد من تعيينها وتعيينها سواء توقف عليها املا يعني بعض هذه المقدمات يتوقف عليها المقصود وجودا وعدما وبعضها لا وانما يكون معينا والنوعان هما من مقدمة الكتاب اذا مقدمة الكتاب اسم لطائفة قدمت أمام المقصود المقصود يعني الذي اراد التصنيف فيه كالكتب السبعه هنا هي المقصوده بالتصنيف لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها املا مقدمه العلم هذا الذي دائما نذكره ان مبادئ كل عشر فن عشر الحد والموضوع ثم الثمره الى اخره هذه التي عنوان لها بمبادئ العلم وهي حده وموضوعه وغايته ومسائله إلى اخره ثم ماذا مقدمة،, مقدمه علم مقدمه العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله يعني مسائل العلم لانه كما سياتي الذي يدرس ويصنف فيه إنما هو مسائل العلم ابحاث كالامر والنهي والعام الخاص والمطلق المقيد هذه مسائل العلم اصول الفقه هي التي تدرس هي التي تدرس لا يمكن فهم هذه المسائل الا إذا عرفت ما هو اصول الفقه وما موضوع اصول الفقه وما أهمية اصول الفقه وما الفائده منه إلى اخره ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته هي عشر لكن اشهر ما اشهر ما يكون هو هذه الثلاثه لان ضرورية ضروريه ولذلك توقف عليها الشروع في مسائله العلم وهذه مهمه في كل فن كما ذكرنا سابقا انه قد يشوش الذهن على الطالب اذا لم يعرف حقيقة هذا العلم ولا شك ان معرفه حقائق العلم بعضهم يرى انه لا يعرف العلم الذي انتهى من مباحث الفن يعني لا يدرس حقيقة العلم من نح مثلا ما هو اصول الفقه ما هو إلى اخره الا بعد النهاية من الفني. لماذا لانه لا يمكن ان يتصور قبل شروع في الفن حقيقة الفن وهذا فاسد لماذا لأن المطلوب من إدراك التعريفات هو الفهم الجملي وليس المراد به على جهة التفصيل والا لا يقول ان أحد بأن الطالب اذا عرف ان اصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها لاستنباط احكام شرعيه من ادلتها التفصيليه يعرف كل جزئيات اصول الفقه لا انما المراد ان يعرف المعنى الاجمالي القواعد اذا أشياء مجملة دله جمليه هذه ما يلعب بها لا يتوصل بها بواسطتها إلى استنباط استخراج الاحكام الجزئيه من الاحكام الكليه أو من ادلتها التفصيليه اذا على جهه الإجمال عرف لكن هل يتوقف معرفه هذا الحد على أن يعرف كل جزئية من جزئيات الصورة الفقه الجواب لا بل هذا متعذر لانه لا يتحقق إلا إذا انتهى من الفن على وجه الكمال وليس هذا المراد انما المراد أن يعرف حقيقة الفن على جهة الاجمال ثم إذا انتهى يرجع ويعلم حقيقة الفن على جهه التفصيل ويتصور الحد تصور تاما اذا ما يتوقف عليه الشروع في مسائلهم من معرفه حده وموضعه وغايته حين اذا الكتاب كما قال البناني هناك اسم للالفاظ المخصوصة الداله على المعاني المخصوصة اسم للالفاظ المخصوصة الداله على المعاني المخصوصة ومقدمه العلم اسم للمعاني المخصوصة اذا مقدمة الكتاب اسم لللفظ ومقدمه العلم اسم ل للمعنى. فمتعلق مقدمة الكتاب الالفاظ لكنها ليست الفاظ مطلقه انما الفاظ خاصة مخصوصة وكذلك هي دالة على معان مخصوصه ليست مطلقه لأن التعبير عن العام المعنى العام إنما يكون بلفظ بلفظ عام واذا يريد المعنى الخاص حينئذ يختار لفظا خاصا يناسب ذلك المعنى فيقع التواطؤ والتوافق بين اللفظ والمعنى ومقدمة العلم اسم للمعاني وليست كل المعاني وانما المراد بها المعاني المخصوصة على كل ضابط في التفريق بينهما أن مقدمة العلم هي معرفة حقيقة العلم تعريفه وموضوعه وغايته المبادئ العشره التي تذكر في اوائل الكتب حين اذا ان ذكر شيئا من ذلك المصنف في مقدمه الكتاب قلنا اشتمل الكتاب على المقدمتين وان لم يذكر الحد والموضوع والثمره الغاية حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب العلاقة بينهما بين المقدمتين بين مفهوميهما التباين تباين يعني هذه اسم للالفاظ وهذه اسم للمعاني وأما في الوجود في الواقع يعني فيما إذا قدم المصنف مقدمة هل يمكن ان أو لا فمقدمة الصيوطي هنا هل هي مقدمة كتاب فقط ولا يمكن أن يكون معه مقدمة علم أو بالعكس أو يمكن الاجتماع لا شك انه الثالث انه يمكن أن يجتمعا يمكن ان يجتمعا فيكون المقدمة هي مقدمة كتاب ومقدمة علم في الوقت نفسه فلا علاقه بينهما حينئذ قيل العموم الخصوص الوجه وقيل العموم والخصوص المطلق واختار ال ثاني البنان في حاشيته وانتقد بما سياتي واما في الوجود فقيل بينهما العموم والخصوص المطلق والاعم مقدمه الكتاب والأخص مقدمة العلم فكلما وجدت مقدمه العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير عكس لماذا قال لأن مقدمه الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم تكون مقدمه كتاب من حيث اللفظ ومقدمه علم من حيث المعنى ويصدق عليها تعريف مقدمة الكتاب لان ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به فيه وقد لا يكون مدلولها ذلك فتكون مقدمه كتاب فقط كانه لم يعرض لنا الموضوع والحدوه والغاية فجعل المساله متعلقه بما يتوقف عليه العلم صوابني يقال أنه ان ذكر في مقدمة الكتاب حقيقة الفن وموضوعه وغايته وبعض الصلاحيات حينئذ نقول التمع فيه المقدمتان وان ذكر للصلاحيات فقط ولم يذكر الحد والغاية والموضوع حينئذ نقول هذه مقدمه كتاب وليست مقدمه علم وان ذكر مقدمه العلم التي هي المبادئ 10 دون أن يذكر شيئا يتعلق بالكتاب مطلقا لا باسمه ولا بما شرع فيه من تاليف حينئذ نقول هذه مقدمة علم ليست مقدمه كتاب ولذلك ذهب بعضهم إلى أن العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي لأنه قد تنفك عند بعض المصنفين مقدمة العلم عن مقدمه الكتاب فيجعل في أول الكتاب مقدمة تبين الصلاحات ثم يختم الكتاب بمقدمتي العلميه عين يريد نفكك قطعه هذه بس كذلك لانه ذكر في أول الكتاب مقدمه الكتاب يعني سيصنف في ماذا ما هو المقصود من هذا التصنيف ماذا سمى الى اخره مرجعه كتاب هل هو ملخص من كتاب إلى آخر ما يذكر في مقدمات وفي الخاتمه في آخر الكتاب قد يذكر الحد والموضوع والغايه اذا مقدمه العلم قد تذكر في آخر الكتاب حينئذ تكون العلاقه بين مقدمتين في الوجود العموم والخصوص الوجه المساله الرابعة اخيرا ما نوع مقدمه المصنف هنا جمع الجوامع ذهب البناني هنا إلى انها مقدمة كتاب فقط لانه لم يذكر الحد والموضوع ولا الغايه اذ لم يذكر فيها الامور الثلاثه الحد والموضوع والغايه والظاهر أنه وجد فيها الأمران صحيح يعني الظاهر صنيع المناظرون هنا اصره أنه وجد فيه الامران فيها الأمران أولا مقدمة الكتاب وثانيا مقدمه مقدمه العلم ووجهه أن المصنف عرف فن الاصول قوله ها ادله الفقه الاصول مجمله وفي الاصل قال أصول الفقه دلائل الفقه الاجماليه هو سار على مسار عليه عبد الدين السبكي وهذا التعريف يتضمن ماذا اولا عرف الفن اذا جاء بالاصل وهو تعريف الفن ما دام ذكر الفن اذا ذكر شيئا مما يتعلق بمقدمه العلم ثم هذا التعريف يتضمن ذكر موضوعه بانه دلائل الفقه الاجماليه او دلائل الفقه او دلائل اجماليه اي نائب من جهه التضمين دل التعريف على أن موضوع فن أصول الفقه هو دلائل الاجمليه وقوله فالاصول العارف بها الى آخره يؤخذ منه فائدة هذا العلم وهي كيفيه استنباط الاحكام الفرعيه من الدلائل الاجماليه اذا وجد الأمور الثلاثه وجدت الأمور الثلاثه ادله الفقه الأصول مجملة يقيل معرفته ما يدل له وطرق الاستفاده والمستفيد وعارف بها الاصولي اتي اذا ذكر ثلاثه اشياء تعريفا اصول الفقه تعريف الفن التعريف هذا تضمن ذكر الموضوع لانه متعلق بالادله وهو الذي ذكره الجمهور بانه موضوع الفن ثالثا الفائده وهي طرق الاستفاده أي الكيفيه الاستفاده من هذه الأدلة الاجماليه وهذه هو الغايه ما هي الغايه من فن اصول الفقه كيفية استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه وهذا إنما يعرف بالأصول الذي هو المرء الذي نسبه الى علم الاصول حينئذ لا يكون كذلك إلا إذا كان على قدر كبير من معرفه كيفيه الاستنباط وذكر في هذه المقدمات أيضا تعاريف الصلاحات تذكر في المقصود كتعريف الحكم واقسامه وغيرها مما ينتفع به في المقصود فصارت بهذا الاعتبار مقدمه كتاب أيضا اذا وجه أو كلام البناني بانها مقدمة كتاب فقط فيه فيه نظر فهي صالحه لهما معا فان نظر لجهه الخصوص الامور الثلاثه فهي مقدمه علم وان نظر لجهه العموم أي جميع ما ذكر في المقدمات مما له ارتباط بالمقصود فهي مقدمه كتاب قد اطنب في ذلك العطار في حاشيته فليرجع اليه اذا هذا اربع مسائل تتعلق بماذا بلفظ المقدمة ثم افتتح الناظم رحم الله تعالى المقدمه كعصره بتعريف اصول الفقه بتعريفي هذا الفن الجليل لماذا قال ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيره ليكون على بصيره في تطلبها ان لو تطلبها قبل ضبطها لم يامن من فوات ما يرجيه وضاع أو ضياع الوقت فيما لا, لا يعنيه هكذا قال المحل في في شرحه وهذه يعني تعليل عند كثير من من الشراح لانه اذا ذكر الاول في اول الكلام تعريف الفن قالوا الا يصيرا وقت الطالب ضيع لانه اذا شرع في العلم دون أن يعرف ما العلم الذي شرع فيه هذا قالوا في الذي يسير في الليل دون ان يرى كالنقه العشوائيه التي تسير ولا تدري أين تذهب يعني ضعف في بصرها مثله الطالب الذي لم يحقق حقيقة الفن ما هو الفن الذي تسعى فيه وتطلبه لولا الوقوف على الحد والموضوع والغايه لضاع الوقت ولذهب الطالب مشتتا دون ان يضبط تلك المسائل اذا ذكر او شرع بذكر الحد لينضبط على الطالب المسائل التي ستأتي وهي مسائل كثيره هينا نكون على بصيره من من امره فلو سعى وبدا دون أن يضبط حقيقة الفن حينئذ لم يامن من فوات ما يرجيه وضيع الوقت فيما فيما لا يعني مقدمه قبل الشروع في حقيقة الحد نقول لابد من معرفة اولا موضوع فني أصول الفقه كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه يعني لا يتميز النحو عن الأصول والاصول عن المصلاح والمصلاح عن التفسير إلا بتمايز الموضوعات الموضوعات هي أساس ولا يمكن أن يضبط الحقيقة حقيقة الفن إلا إذا عرف موضوع الفن ولذلك من قرع فيما يتعلق بحقيقه الفنون يعني التعاريف دون أن يقف مع حقيقة موضوع الفن يعسر عليه ضبط التعريف فيعلم اولا ما هو الموضوع ثم بعد ذلك يترتب عليه الفن لماذا او معرفه الفن لأن الفن يبحث عن الاحوال العارضه لهذا الموضوع فإذا لم تعرف الموضوع كيف تعرف احواله حينئذ لابد اولا من معرفة ما الذي وضع من أجل أن يبحث فيه الاصوليون حينئذ ياتي الجواب إذا كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه فالعلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه ففهم تعريف أصول الفقه متوقف على فهم موضوعه هكذا قال مرداوي في التحبير فهم تعريف أصول الفقه متوقف على فهم موضوعه ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع موضوع هكذا موضوع ماذا هذا عام مطلق والموضوع اصول الفقه اخص اين اذا العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام وجب اولا تعريف موضوع العلم حتى تحصر معرفة موضوع اصول الفقه اذ كل علم له موضوع ومسائل والموضوع اسم مفعول من وضع الشيء يعني مغير الصيغه يوضع فهو موضوع أي محطوط كما في القاموس وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه كذا عبر كثير من الأصليين تبع الليل مناطق وغيرهم ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له الذاتية ومسائله هي معرفة تلك الأحوال العارضه لذات موضوع ذلك العلم فعندنا موضوع عندنا مسائل فمثلا لو قيل موضوع الطب ما هو الطب يبحث فيما بدا الانسان بدل الانسان يبحث فيما في ما يعترضه يعني احوال تعرض عليه ما هي هذه الاحوال بعضهم يجمع بين الامرين الصحه والمرض اذا له حالان اما ان يصح واما ان يمرض البحث في المرض وانواعه وتصنيفه وكيفيه ازالته وكيفية اعادته الى صحته البحث نقول هذا بحث في المسائل وأما الذي يدار حوله الكلام والبحث والمسائل انما هو بدن الإنسان حينئذ نقول بدن الإنسان موضوع فن الطب الصحه والمرض الأحوال العارضة البحث بالصحه والمرض هو الذي يدرس في فن الطب أما بدن الإنسان لا يدرس إلا من جهة ما يصل اليه الى ذلك فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان لانه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقه له ومسائله معرفه تلك الامراض ما هي هذه الأمراض كذا وكذا وكذا ما هي اسبابها كذا وكذا وكذا علاجها كذا وكذا البحث في هذه الاحوال يسمى فن الطب موضوعه البدن نفسه وموضوع علم النحو الكلمات فإنه يبحث عن أحوالها من حيث الاعراب والبناء اذا الاعراب والبناء هذا مبحث النحات يبحثون في الأحوال والصفات هذه الاحوال والصفات تعرض لاي شيء تعرض للكلمات اذا ليس بحثنا في الكلمات في عين كلمه وانما بحثنا فيما يعرض على الكلمات افرق بين النوعين ومسائله هي معرفة الاعراب والبناء هذا المشهور عند النحات وموضوع علم الفرائض والتركات فإنه يبحث فيه من حيث قسمتها ومسائله هي معرفة حكم قسمتها اذا هذه ثلاثه امثله من اجل ان توضح لك ما المراد بالموضوع فالموضوع شيء ومسائله شيء آخر موضوع الفن شيء ومسائله شيء آخر المسائل هي الأحوال العارضة لذات الموضوع والموضوع لا بد ان يكون مغاغرا هكذا قيل. حينئذ لا يمكن ان يتحد الموضوع والمسائل هل يمكن لا يمكن ان يتحد الموضوع مع مع المسائل والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم لماذا لاننا لو جعلناه داخلا قلنا بالاتحاد فالمسائل هي عين الموضوع والموضوع هو عين مسائل اذا الموضوع والحقيقه هما شيء واحد وذلك متعذر كما قلنا في بدن الإنسان والكلمات والتلكات فهي مغايره لمسائلها اذا علمت ذلك فلا يبحث في العلوم إلا عن الاعراض الذاتية لموضوعاتها أي التي منشاها الذات بان لحقته ولهذا قلنا عن عوارضه الذاتية والكلام في العوارض الذاتية والغريبة وانواعها ولجزه والمساوي والمبائن هذا لعله بحثناه في كليات الخامس هناك يعني مبحث منطقي فلارجع عليه وذكر ذلك ذكر في البحر المحيط والمرداوي في التحبيب فلارجع اليه موضوع اصول الفقه الادله الموصله الى الفقه الادله الموصله الى الفقه موضوع الطب البدن من حيث معرفه الصحة والمرض موضوع أصول الفقه الأدلة ليست المطلقه الأدلة وانما الأدلة الموصله إلى الفقه يعني أدلة ليست مطلقه وانما ادله معينه تفيد فنا واحدا وهو الفقه اذا الادله الموصله إلى الفقه من الكتاب والسنه والاجماع والقياس ونحوها لانه يبحث فيه عن العوارض اللاحقه لها كتاب ليس على قران مثلا قران دليل من ادله الفقه نقول الفقه يثبت بأدلة منها القرآن فالقران دليل تثبت به الاحكام الشرعيه التفصيليه المتعلقه بافعال العباد حينئذ نقول القرآن هذا دليل كلي سمعي دليل كلي سمعي والسنه دليل كلي سمعي وهكذا الاجماع والقياس والاستدلال فهي ادله كليه يعني لا تتعرض لمساله أو جزئية معينة وانما مفادها مطلق الفقه حينئذ نقول القرآن دليل كلي سمع هل هو على مرتبة واحدة أم أنه متغاير كيف أنه على مرتبه واحدة يعني هل الفاظه كلها أوامر فقط لا تخرج عن كونها اوامر او كلها تفيد العموم ولا تخرج عن افاده العموم ام انها متنوعه ولها احوال متنوعه بعضها مطلق بعضها مجمل بعضها خاص بعضها عام بعضها أمر بعضها نهي بعضها يدل على ذلك باللفظ بعضها يدل بالمعنى بالمفهوم اذا متغايره ليست على درجه واحدة ليست على على درجه واحده فالدليل الكلي القرآن له انواع من انواعه ما ذكرناه الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص إلى الداخلي هذه انواع كل نوع له أحوال صفات فالامر له حقيقة له الفاطد عليه له معنى يقتضيه عند عدم القرين الصارفه له معنى الى اخره فالمسائل التي تبحث في باب الامر بحث عن احوال نوع من النوع الكبير العاصر وهو القران حينئذ نقول القران دليل كل سمعي له انواع من انواعه الأمر المسائل التي تبحث عن الأمر ليست مسائل تبحث في اصل الدليل الكلي وانما تبحث في ماذا في نوع من انواع الدليل الكلي واضح هذا طيب لانه يبحث فيه عن العوارض اللاحقه لها من كونها عامه او خاصه او مطلقه او مقيده او مجمله او مبينا أو ظاهرا أو نصا أو منطوقة أو مفهومه وكون اللفظ امرا أو نهيا ونحو ذلك من اختلاف مراتبها وكيفيه الاستدلال بها حينئذ البحث في مثل هذه الأنواع من حيث الاحوال العارضه لها يسمى ماذا هي مسائل اصول الفقه هي مباحث اصول الفقه وهذا ما نص عليه الاسنوي في نهايه السون حيث قال موضوع علم الأصول أدلة الفقه أدلة الفقه لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقه لها من كونها عامه او خاصه وامرا ونهيا وهذه الاشياء هي المسائل انتهى هذا واضح موضوع علم أصول الفقه أدلة الفقه هذا اولا لماذا لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقه لها من كونها عامه او خاصه وامرا ونهيا وهذه الاشياء هي هي أخذ هذا المعنى المرداوي وشرحه على ما سبق وبنفسه نقله الفتوحي بالكوكب ثم قال بعدما سبق وإذا كانت الأدلة هي موضوع وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلمي فلا تكون من ماهيته يعني من من حقيقته لماذا لانه تقدم أن الموضوع لابد ان يكون مغايرا للمسائل الموضوع لابد ان يكون مغايرا للمسائل فلا يتحد الموضوع مع مع المسائل ساتي مزيد بحث في التعليل فموضوع أصول الفقه الأدلة الموصلة إلى الفقه أي إلى الاحكام الشرعية ان الاحكام الشرعيه فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكليه فالقران مثلا دليل شرعي سمعي هكذا يعبر عنه الاصوليون بانه دليل شرعي سمعي كل لم ترد نصوصه على حال واحدة بل منها ما هو بصيغه الأمر ومنها النهي وهكذا كما فهذه الامور اي الامر والنهي والعموم والخصوص والاطلاق وغيرها تعتبر من انواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القران والأصول يبحث في هذه الأنواع وما تفيده يبحث في هذه الانواع يعني في الاحوال العارضه لللانواع وما تفيده فمثلا بالاستقراء النصوص يتوصل الى ان الامر يقتضي الوجوب مطلق الامر يقتضي الوجوب فهذا حال حال شيء بالدليل او لنوع الدليل لنوع الدليل لانه متعلق بماذا بالامر والامر ليس هو, الأمر ليس هو الدليل الدليل عندنا القران والامر نوع من انواع القران الذي هو الدليل العام حينئذ كل مساله تثبت للأمر حينئذ اثبتت لنوع من انواع الدليل فالبحث هذا الذي يتعلق بالأمر المسائل كلها في باب الامر انما هي احوال نوع الدليل احوال نوع الدليل فيتوصل باستقراء النصوص الى ان الامر يقتضي وجوب النهي للتحريم والعام يتناول جميع ما يصنع له وكذا فالادله كقولنا الكتاب يثبت الحكم هذا الذي افاده الدليل العام بمعنى اننا نرجع إلى الكتاب لإثبات الاحكام الشرعية هذا الذي يفيده فقط اما نوع الاثبات هذا يكون بالنظر في الانواع فتعلم اولا أن القرآن تستمد منه الاحكام الشرعية وهذا واضح بين لكن كيف القران لوحده لا يدون وانما ننظر في انواع الدليل الكلي الذي هو القران ثم بعد ذلك نبحث في أحوال هذه الانواع فعندنا أمران أمر يتعلق بالدليل الكلي وهو إفادة الاحكام الشرعية وامر يتعلق ب ها انواع هذا الدليل الكلي كلاهما من أصول الفقه لكن البحث في المسائل على جهه الاعم انما يكون لاحوال هذه الأنواع أو أنواعها كقول الامر الوجوب أو اعراضها الذاتية كقولنا العام وتمسك به في حادث صلى الله عليه وسلم أو انواع اعراضها الذاتية كقولنا العام المخصوص حجه فيما فيما بقي هذه هي موضوع هذا العلم وهذا راي الغزالي كما في المستصفى في اوله ولا مده في الاحكام وكمال بن همام تحرير وما شرعت يسير التحليل وتالدين السبكي بل هو مذهب الجمهور مذهب الجمهور أن موضوع فن اصول الفقه هو الادله العامه ادله الفقه فالمبحوث عنه في هذا العلم هو أحوال الأدلة الموصله إلى الاحكام الشرعيه أما الاحكام الشرعيه هذه ثمرة هذه ثمر وثمرة الشيء تابعه له واذا كانت تابعه له فهي غيره إذا لا تكون من من الموضوع لانها ثمره كذلك هل ثمرة الشجرة من اصل الشجرة الجواب لا وإنما هي تابعة لها اذا الاحكام الشرعيه فهي ثمرة الأدلة وثمره الشيء تابعة له ولعل هذا الذي سال عنه السائل فيما فيما سئل هذا قول الجمهور وهو المشهور القول الثاني أن موضوع أصول الفقه والاحكام الشرعيه من حيث ثبوتها بالأدلة وهو شامل الاحكام الشرعيه التكليفيه والوضعيه هذا قول اشبه ما يكون بالمهجور يعني علم أصول الفقه إنما يبحث في الاحكام الشرعيه يعني في الايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه والسببيه والشرطية إلى اخره هل مبحث اصول الفقه هذا فقط جواب لا ولذلك قل النصر هذا القول ما يذكر باب التمام الثاني وهو أشهر موضوع صول الفقه الأدلة والاحكام معا يعني موضوعه أمران الأول الأدلة وهذا موافق للقول السابق وانما زاد عليه بأمر ثان وهو الاحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه التي ثمرت الادله وهذا قول قال به صدر الشريعه كما بالتوضيح حيث قال فموضوع هذا العلم الادله الشرعيه والاحكام يعني معنا اليومحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعيه وهي إثباتها للاحكام وعن العوارض الذاتية للاحكام اي ثبوتها بتلك الأدلة علاذا صار العلم دائرا بين إثبات وبين الثبوت ثبوت تلك الاحكام واثبات تلك الاحكام واوافقوا تبتزاني كما في التلويح والشوكان في ارشاد الفحول حيث قال وجميع مباحث أصول الفقه راجعه إلى إثبات اعراض ذاتية للأدلة والاحكام من حيث إثبات الأدلة للاحكام إثبات الأدلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادله هما متلازمان لا شك انهما متلازمان تثبت الدليل مقتضى الأمر للوجوب لتثبت الحكم الشرعي والحكم الشرعي اذا مبنيا على على هذه الأدلة فهو الثبوت واثبات ثبوت بالدليل واثبات للاحكام من حيث إثبات الأدلة للاحكام وثبوت الاحكام بالأدلة بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات هو والثبوت ثم اورد القول السابق بان الدليل سمع الكلي فقط فما قال الاول اولى يعني رجح هذا القول أن موضوع اصول الفقه هو الجمع بين الأمرين الدليل و ماذا والاحكام الدليل والا وهذا الذي رجحه هناك في مراكز السعود احكامه والادله الموضوع وكونه هذه فقط مسموع احكامه والأدلة دمع بينها موضوع هو الموضوع وكونه هذه فقط يعني الاخير الذي هو ادله مسموع فهو قول الجمهور قول الجمهور واختار قول الأول وفي نثر الورود للشيخ الامير رحمه الله تعالى اورد القولين مشهورين الادله فقط والادله الشرعيه والاحكام ثم قالوا في الحقيقة لا خلاف بين القولين في المعنى لا خلاف بين القولين في المعنى لانه متلازمان هما متلازمان ولعل السر في قول الشيخ ان من قال بان الادله هي الموضوع فقط لا يمنع من البحث في الأمور الاخرى فانها تاتي بالتبع لتوقف كثير من المباحث عليها يعني الجمهور يرون أنه الأدلة لكن هذا لا يلزم منه الا يبحث في الايجابي والتحريم والندب والكراهه بل هي لازمه لكن هذه إنما ذكرت ل لي ليفهم منها الأحكام المترتب على الادله فالبحث فيها على جهه التبعيه وليست على جهه الاستقلاليه ومرادنا بكون الأدلة هي موضوع اصول الفقه على جهه الاستقلاليه اذا اثبت استقلالا أن البحث انما هو في الأدلة ولذلك مباحث أو المباحث الاصوليه المتعلقة بالأدلة أكثر بكثير من المباحث المتعلقه بالاحكام الشرعيه بل هي يمكن حاصله في مسائل معدودة وأما البحث في الأدلة هي الكتب السبعه التي سياتي ذكرها وأما مباحث الاحكام فهي متعلقه بالمقدمات حينئذ لما كان البحث أكثر وأهم في الادله جعلته اصلا وإنما يبحث في الاحكام الشرعيه من أجل تكميل ما يتعلق بالادله لأن الأدلة تفيد الاحكام الشرعيه فلا بد من معرفه ما هو, ما هو الحكم اذا يبحث في فن أصول الفقه في الاحكام الشرعيه على جهة التبعية لا على جهه الاستقلال ومن رجح القول الآخر نص على ان أكثر المباحث إنما هي مباحث الادله وهي أهم لكن هذا لا يقتضي أن احدهما اصل والاخر تابعه اذا هذا تحكم يعني قالوا سلمنا انه يبحث في الامرين لكن قولكم بأن هذا اصل هذا تبع تحكم وإذا لم يكن تحكم وإذا كان تحكما رجعنا إلى ماذا إلى الجمع بينهما الى الجمع بينهما اذا عله في أشيء من من الضعف لانه لا أن يقال بأن بان بالاستقراء والنظر بأن مباحث الاصوليين انما هي منصبه على الأدلة على جهة العموم وبحثهم في هذه الاحكام انما هو على جهه التبع عين اذا بالاستقراء والنظر في ما صنف في أصول الفقه وجدنا ان البحث في الاحكام بحث قليل واذا كان كذلك لا يجعل موضوعا فالاولى ان يقال ما قال به الجمهور وقد يقال سبب الخلاف قد يقال سبب الخلاف هو اختلافهم في قضية اخرى وهي هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد ام لا هذه مسألة اخرى ولعل الزركشي في البحر المحيط أشار الى ذلك قال ثم اختلفوا في كذا هل موضوع كل فن يشترط ان يكون شيئا واحدا ام يجوز التعدد فاذا قيل بانه يشترط ان يكون واحدا ولا يتعدد إذا لابد من الأدلة فقط وإذا قلنا بانه يجوز حينئذ لا باس يقال بأن الموضوع هو ها الادله, والأحكام الأدلة والأحكام فمن قال بانه الأدلة فقط منع التعدد ومن قال بانه الأدلة والاحكام جوزها التعدد هذا الذي ذكره الزركشي والله اعلم اذا هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد ام لا قيل يجوز مطلقا غير انه لابد ان يشركه في امر ذاتي او عرضي ك الطب يبحث فيه عن احوال البدن يعني بدن الانسان طب يبحث عن ماذا بدن الانسان طيب الاحوال العارضه المرض بحثوا في الادويه ها. هل هو بحثوا في الموضوع ام لا هذا تابع كبحث الاصول في الاحكام فمعرفة الطبيب لانه مثلا يشخص المرض كذا وكذا سببه الى اخره وشعه وتحليلات دم الى اخره ثم ما يعرف العلاج ها يمكن لا اذا جزء من مباحث الطب هو معرفه الادويه فعينئذ المعرفه الادويه لا يلزم ان تكون موضوعا للطب لانه مكمل له فلا يمكن أن يفهم الموضوع ومباحث الموضوع المتعلقه بها إلا بمعرفة الادويه فلا يتم الفن الا بذلك اذا قيل يجوز مطلقا غير انه لابد أن يشركه في أمر ذاتي أو عرض ك الطب يبحث فيه عن احوال البدن بدن الإنسان وعن الأدوية ونحو يجمع بين الامرين وهون كذلك وقيل يمتنع مطلقا لان لا يؤدي إلى الانتشار وفسر صاحب التوضيح ان كان المبحوث عنه في ذلك العلم اضافيا يعني كاصول الفقه جاز كما انه يبحث في أصول الفقه عن إثبات الأدلة للحكم وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئه عن أحد المتضاففين وبعضها عن الاخر فموضوع هذا العلم كلا المتضاففين وان كان غير اضافي فلا يجوز على كل الخلاف هذا قد يقال بانه مرتبط بخلاف السامد بأن الخلاف هل موضوع اصول الفقه هو الأدلة فقط أو الادله والاحكام أن مبناه على تعدد الموضوع أو او لا وبقي قول الرابع وهو ما سياتي ذكره في كلام صاحب الجامع أنه ماذا موضوع اصول الفقه ثلاثه اركان الادله وقرط الاستفاده والمستفي وهي التي نص عليها الناظم كما سياتي بحث فيه في الحد السابق اذا هذا ما يتعلق بالموضوع فالقول اول ارجح انه الادله فقط أنه الادله فقط لا لكونه مرتبطا هل يتعدد الموضوع او لا هذه مساله اخرى هذه مساله اخرى وإنما نقول البحث في الاحكام الشرعيه جاء بالتبع لا بالاستقلال وإذا كان كذلك فبحثنا حينئذ نكون في الادله الكليه العامه وأما موضوع علم الفقه فهو افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها افعال العباد من اي جهه ها أفعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعيه بها حين فعلك هذا من قول او فعل او ترك او اعتقاد ما حكمه في الشرع يثبت له حكم الشرع اما الايجاب اما الندب واما التحريم اما الكراهه واما الاباحه فإثبات هذه الاحكام الشرعيه للافعال افعال العباد هو بحث الفقيه بحث الفقيه فالفقيه ينظر في الفعل فعل العبد ثم ينظر في الأدلة فيثبت للعبد فعله ان فعلك هذا محرم او انه واجب او او نحو ذلك ومسائله معرفه احكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح مما يذكر في كل باب من من ابوابه إذا تقرر هذا بأن موضوع اصول الفقه هو ما ذكر اعلم ان اصول الفقه مركب اضافي يعني مركب تركيبيا اضافيا من مضاف ومضاف اليه فلكل من جزئيه معنا كما سياتي لان التركيب خلاف الافراد الافراد المراد به هنا مقابل التركيب فنأصر بالكلمه غلام انها مفردة وزيد أنه مفرد ثم تركب تركيبا اضافيا وما يسمى بالاضافه النسبه التقييديه تقيد الثاني بالاول او بالعكس على الخلاف بينها غلام زيد غلام زيد أفاد ما لم يفده زيد فقط وما لم يفده غلام فقط كذلك لأن غلام مطلق يحتمل انه لزيد أو لعمرو أو لغيرهما وزيد كذلك لا يلزم من ان كله غلام قد يكون له غلام وقد يكون له جاري وقد لا يكون له شيء من ذلك اذا قلت غلام زيد قيدتها الغلام بكونه لزيد كونه لزيد اذا هذا يسمى ماذا تركيبا اضافيا فاصول الفقه مركب اضافي اصول الفقه غلام زيد واصلهن الجمع المراد به جمع واصلين لكن المراد به هنا نقول هو مفرد لأنه مقابل ل تركيب في مقابلة التركيب الافراد هنا ليست مقابله تثنيه والجمع الجزآن مفردان سبق معنا في الورقات والجزءان يعني اصول مفرد والفقه مفرد والمراد بالجزآن مفردان الافراد المقابل للتركيب للافراد لا المقابل للتثنيه والجمع اذا هو مركب اضافي من مضاف ومضاف اليه فلكل من جزئيه معنا كما سياتي ثم صار بكثره الاستعمال في عرف الاصوليين لغيرهم لهذا التركيب صار له معنى آخر في عرف الاصوليين يعني له حقيقة عرفيه صلاح خاص عند ارباب الفن الخاص وهو اصول الفقه ثم صار بكثره الاستعمال في عرف الاصوليين له معنى آخر غير الأول يعني معنى الاضافي وهو العالمية وصار علما يعني علم اصول الفقه صار علما على علم أصول الفقه بالغلبه لقبا مشعرا برفعته ومدحه بابتناء الفقه عليه وهذا الاشعار المذكور بالنظر الى هذا المركب قبل التسمية به يعني الشرف الذي دل عليه هذا التركي أصول الفقه اي ندين النفس تريد الفقه والفقه علم جليل علم الحلال والحرام فاذا عرف ان هذا الفن يعتبر أصول وقواعد لهذا العلم الجليل علم الحلال والحرام هذا صار مدحه لهم والنفس الى ان تتشوه الى معرفه هذا العلم لكن هذا الاشعار قبل النقل يعني بالنظر اليه مركبا تركيبا اضافيا وأما بعد النقل فصار اصول الفقه كزيد يعني أصول صار كزاي من زيد ذه بمعنى انه لا يدل على شيء البتة وانما صار لفظا جامدا اذا هو مركب اضافي ثم نقله وصار علماً بالغلبة على العلم المشهور المعروف وقبل النقل صار مشعرا باهميه هذا العلم لانه ينبني عليه علم الحلال والحرام وانما هذا الملحظ قبل النقل فينبغي حينئذ أن يعرف اصول الفقه ويعرف كذلك من حيث معناه الاضافي وكذلك يعرف ويعرف من حيث معناه اللقب ثم اختلف المصنفون في هذا الفن فبعض بدأ بتعريفه الاضافي فتكلم عن المضاف اولا وهو لفظ اصول وعن المضاف اليه ثانيا وهو لفظ الفقه وبعض معكس قدم الفقه على الاصول ثم يعرف تعريفا تركيبيا وحجه من بدا بتعريف الاضافي قالوا أن المفرد تكون معرفته قبل معرفه المركب بمعنى أن المركب لا يمكن أن يوصل إلى حقيقة معناه إلا إذا عرفنا حقيقة جزئيه حقيقه زي غلام زيد لا يمكن ان تعرف غلام زيد إلا اذا عرفت المراد بغلام وعرفت المراد بزيد من هو زيد المقصود بالإضافة هنا حين اذا تقول غلام زيد له معنى يعني غلام منسوب الى شخص يسمى او يسمى بزيد كذلك أصول الفقه ما هي الاصول هنا وما هو الفقه فلا من معرفة حقيقة الجزء الأول لغة وصلاحا وحقيقة الجزء الثاني ثم بعد ذلك تستطيع ان تعرف وتصل الى المعنى المراد وهو اللغوي اذا حجتهم ان معرفه المفرد تكون قبل معرفة المركب أو العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد ومنهم من عكس بدأ بكونه أو بتعريفه اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا عن الفني واخر الاضافي واخر الاضافي بل بعضهم لم يذكر الاضافي وذكر اللقب فقط وبعضهم ذكر الاضافي فقط ولم يذكر اللقب اذا لهم مشارب في في التعريف لهم مشارب في التعريف ومنهم من بدا بكونه علما وحجتهم أنه صار كالمفرد قال المرداوي وهذا أظهر واولى يعني جعله يكتفى بالعلم لقبه اولى وأظهر لأن الأول فيما تركيبه منحوظ وهذا ليس كذلك بمعنى أنه في الحقيقة لا نحتاج الى التعريف الاضافي لمعرفة وإدراك حقيقة وصول الفقيه علما ولقبا على الفن نقول لا نحتاج لماذا لان النظر إلى الاحتياج إنما هو نظر باعتبار الجزئين ونحن قلنا جُعل علما واذا جعل علما حينئذ صار الجزآن نسيا منسيا وإذا كان كذلك كما قلنا قبل قليل أن أصول الفقه علما صار كزيد مفرد مثله حينئذ التركيب هنا مهجور فلا يلتفت اليه البتة وملاحظة التركيب إنما تكون ملاحظة قبل النقل إلى العالمية ومنهم من اختصر على تعريف الاضافة فقط وهذا مسلك كثير من من المتقدمين بما كتبوا فيه اصول الفقه ونحن نعرف اصول الفقه باعتبارين اهميه ما ذكره الاصوليون في ما يتعلق بالاول ثم ننتقل لما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فالتعريف الاول تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا من مضاف ومضاف اليه وبقي جزء ثالث قل من ذكره وهو الاضافه اي نقول اصول الفقه في الاصل الحقيقة مركب من ثلاثه اجزاء مضاف ومضاف اليه واضافته وان كان المضاف والمضاف اليه لفظا والاضافه هي أمر معقول بانه شيء معنوي لانه مدلول عليه بنسبه المضاف الى المضاف اليه ولذلك تعرف الاضافه بأن نسبة تقييدية ها توجب جر الثاني منهما ابدا يعني يكون الثاني مجرورا دائما وابدا النسبه التقييديه هو تقييد الثاني بالاول او الاول بالثاني على الخلاف بينهم بين النحات هل انت قيدت زيد بالغلام او قيدت الغلام بزيد هذا او ذاك وينبني عليه التسمية هل الأول مضاف والثاني مضاف اليه ام العكس أم كل منهما مضاف ومضاف اليه ثلاثة اقوال ثلاثه أقوال اذا ثلاثة اجزاء مضاف ومضاف اليه وإضافة وهذا كما ذكرنا قبل التسمية قبل ان نسمى به هذا العلم وهذا تحته أمران الأول لفظ أصول الفقه قبل ان يسمى به هذا العالم الثاني معنى أصول الفقه قبل التسميه يعني البحث في أصول الفقه من حيث تركيبه يكون من جهتين من جهه لفظيه ومن جهه معنويه جهه اللفظيه ان نعرف المراد بلفظ اصول وبلفظ فقه كل منهما في لغه و الاصلاح جهه ما تقتضيه الاضافه وهو ما يعرب بانه ادله الفقه اصول الفقه يعني ادله الفقه من اين اخذنا هذا هذا ليس بلفظ انما هو معنى اللفظ ان يكون مطابقا للمفوض به أصول الفقه وهذا ليس بلفظ انما هو معنى اذا ينظر في المعنى الاضافي التركيبي من جهتين من جهة اللفظ ومن جهه المعنى أما الأول من عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه اختلفوا في أي الجزئين يقدم فمنهم مقدم تعريف الأصول وسار عليه أكثر الاصوليين ومنهم من قدم تعريف الفقه كابن حسين البصري عبد القطان تمهيد والآمد وعلى الآمدي ذلك بقوله ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف اليه يعني لن نعرف الاصول قبل ان نعرف الفقه بل نعرف الفقه قبل الاصول فلا جرنا انه يجب تعريف معنى الفقه اولا ثم معنى الأصول ثانيا معرفه الفقه اولا ثم معرفه الاصول ثانيه وهذا رده تقي الدين السبكي في الابهاج فقال ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف وليس كما توهم بعض الناس يعني به العامدي من أنه يعتني بالبداهه بالمضاف اليه محتجاً بأن المضاف يتعرف من المضاف اليه لان نقول التعريف تعريف مقابل للتنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه وتعريف المقابل للجهل وهو المقصود هنا وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اليه إذا قلنا أصول الفقه أصول الفقه اصول نكرام والفقه معرفه اذا اكتسب المضاف من المضاف اليه التعريف ايهما اولى بالتقديم لا شك ان المعرف اولى بالتقديم من المعرف فالبحث في الفقه اولى من حيث التقديم في البحث على الأصول واضحه هذا المراد العامدي أن الأصول تعرف بالفقه فالاصول نكره والفقه معرفه فاضيفه النكرة إلى المعرفه فاكتسبت التعريف اذا المعرف أسبق في الوجود من النكر الذي تعرف به فنقدم اولا الفقه ثم بعد ذلك الأصول سلم به تقي الدين السبكي لكن قال هذا ليس مرادا هنا إنما المراد بالتعريف مقابل الجهل حينئذ الفقه معروف والأصول مجهول حينئذ نبدأ بتعريف المجهول قبل قبل معرفة المعرفة واضح هذا وهذا أولى لا شكنا ارادا لا سبك اولى فحينئذ التعريف مقابل لجهتين اما نكون مقابلا للتنكير وهو الذي لاحظه الآمدي واما ان يكون مقابلا للجهل وهذا الذي نعنيه هنا وهو المقصود في في هذا البحث ولذا قال لان نقول التعريف تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه وهو الذي لاحظه الآمدي وتعريف المقابل الجهلي وهو المقصود هنا فاصول مجهوله اصل ماذا تفسير مصالح الى غير مجهوله واذا اضيفت الى الفقه اذا اكتسبت التعريف المقابل الجهلي ليس التعريف المقابل للتنكير وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اليه انتها فالاصول جمع اصلين فعل وما كان من الأسماء على هذا الوزن يجمع على افعل في القله كافلس واكلب وفي الكثرة على فعال وفعول فعال ككلام جمع كلب وكعاب جمع كعب وعلى فعول نحو اصل واصول وفرع وفروع وهنا جمع قله او كثره اصول جمع كثرات جمع جمع كثرته حينئذ نقال فيه الاشكال الذي يريده كثير من النحال وأما معنى العصر في اللغة فاختلفت عباراتهم في بيانه على اقوال قال في الاذهاج وكل هذه التعاريف للاصم بحسب اللغه وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم وهو مما ينبهنا على أن الاصوليين يتعرضون لاشياء لم يتعرض لها اهل الفقه انتهى حينئذ نصوا على الاصل في اللغة ذكر كثير من اصوليين معاني هي غير موجوده في المعاجم يعني لم يذكرها أهل اللغة حينئذ من اين اتى بها الاصوليون قالوا النظر في اللغه فسنبط معاني اذا لا يلزم الا يكون الشيء مذكورا في معاجم أهل اللغة ولا يكون مذكورا في غيرهم من الفنون بل قد يتوصل المفسر الى معنى لغوي ولم يذكره ارباب المعاجم وقد يتوصل الاصولي الى معنى لغوي ولم يذكره ارباب المعاجم حينئذ ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا فثم معاني استنبطها الاصوليون من لفظ العاصل ولما يذكرها ارباب المعاجم وهذا كما ذكر تقي الدين السبكي انه يدل على أن الاصلي لهم غور في في المعان فقيل العاصم في اللغة ما ينبني عليه غيره ما ينبني عليه غيره وشيء تقول ما يبنى عليه غيره وما ينبني أو يبتني عليه غيره قاله القاضي وابو الخطاب وابن عقيل وابو الحسين البصري وابو اسحاق الشيرازي والاكثر اختاروا هذا التعليل وهو ارجح ولذلك قدمناه اذا ما ينبني عليه غيره هذا هو معنى الاصل في لسان العرام وهذا التعريف اولى التعريفات لاعتماد أكثر الاصوليين عليه ولكونه اقرب الى المعاني اللغويه اذ اكثر المعاجم نصت على أن الاصل هو اسفل الشيء اسفل الشيء واسفل الشيء ينبني عليه غيره اذا هذا اقرب الى المعنى اللغوي الذي ذكره أصحاب المعاجم ومن هذا المعنى اطلاق الاصل على أساس الحائط حائط اساس ويسمى اصلا من هذا القبيل قال في المصباح المنير واساس الحائط اصله اساس حائط اصل الاصل الذي فقام عليه الجدران قال ماذا قال اصلا هذا التعريف وهو اصح وهو تعريف ابو الحسين البصري اول من تكلم فيه ثم تبعه غيره ثانيا ما منه شيء اختاره الأرموي في الحاصل ثالث المحتاج الي ذكره الرازي في كتابيه المحصول والمنتخب رابعا ما يتفرع عنه غيره ونسب لقفل الشاشي يعده السبكي الكبير احسن من تعريف بالحسين الحسين البصري في الابهاج الابهاج ذكروا انه احسن منها وصاب الأول خامسا ما يستند تحقق الشيء اليه قاله العامدي في الاحكام وانتهسون وله كذلك سادسا منشا الشيء نسبه الاسنوي إلى بعض دون دون تحس. ست معاني بعضها وصل الى تسع وكلها ليست متضاربه يعني ليست الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد وانما اختلاف تنوع فبعضهم ذكر جزئية نص عليها وبعضهم ذكر معنا عاما فاراد بعضهم ان يعرف الاصل بذكر فرد من افراده من اجزائه وبعضهم اراد أن يعرف الاصل بمعنى شامل بمعنى شامل مثل ماذا ما ذكر هنا ما يتفرع عنه غيره هذا شامل وما يستند تحقق الشيء إليه على ذلك فيه شيء من الشمور ما منه شيء هذا قد يقال بانه اصل قد لا يقال بذلك ثم اعتراضات على هذه التعريفات وأخذ وعطى دخره لاعراض عنها جيد والاصل الصلاح ما له فرع لأن النوع انما ينشا لان الفرع انما ينشا دائما عن اصل والعصر لا يطلق غالبا الا على ما له فرع على ما له فرع اذا ما لم يكن له فرع في الغالب انه لا يسمى اصلا لا يسمى عصرا ولذلك ذكر الشاطبي هذه المساله يعني أخذ من هذه المساله فائده وهي أن كل اصل اذكره الاصوليون أو قاعده لا ينبني عليها فرع فقهي استبعادها عن أصول الفقه اولى وذكرنا هذا فيما فيما سبق اذا العصر في الصلاح ما له فرع اذا لم يكن له فرع اذا في الغالب لا يطلق عليها انه اصل وللاصل اطلاقات متعارف عليها بين العلماء اطلاقات اشبه ما يكون باطلاقات عرفيه يعني الاصلاحات والاصلاح معلوم انه قد لا يكون ماخوذا من من لسان العرب قد يكون شيئا فيه نقل مجاز ونحو ذلك الأول وهي اطلاقات اربع على المشهور وزاد الزركشي في البحر ثلاثه واربعه الأول الدليل ويطلق عليه غالبا فيقال اصله في الكتاب اصل هذه المساله الكتاب والسنة اي دليلها هذا واضح هذا واضح الثاني الرجحان أي على الراجح من الأمرين في قولك في الكلام الحقيقة دون المجاز لان المجاز دون المجاز نعم للمجاز أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لأن الكلام يعتمد حقيقة أو مجاز يحمله على الراجح عنده وهو الحقيقه لانه لا يعدل عنها إلا لقدين وقد لا تكون هنا قلينا ثالثا القاعده المستمره أي الأمر المستمر كقولك أكل الميته على خلاف الاصل على خلاف الحكم المستمر هذا راسم او الحالة المستمره في الحكم رابعا الصورة المقيس عليها او المقيس عليه وهما يقابل الفرع في باب القياس كما سيته في محله وهذا الاخير انتقده الزركشي البحر المحيط لكن اكثر على على ذكره اذا المعنى اللغوي للاعصم ما يتنا عليه غيرهم والمعاني الاربعه منقول إليها الى لفظ الاعصم إذا تقرر ذلك وهو أن الاعصم له معنى لغوي وله معان عرفيه اربعه فالاصل في لفظ أصول الفقه هل المراد به المعنى اللغوي أو المراد به المعنى الاصطلاحي أصول الفقه أصول الفقه نحن نريد تعريفه من حيث ماذا؟ تعريف التركيب الاضافي أصول في قولنا اصول الفقه هل المراد به ما يبتنى عليه غيره وهو المعنى اللغوي اللغوي او يراد به واحد من المعاني الاربعه المصطلح عليها فهل المراد به الحقيقة اللغوية ام الحقيقة العرفيه قيل وقيل قيل وقيل قيل بالأول وقيل بالثاني اين هل المراد به المعنى اللغوي أو المراد به احد المعاني الاربع العرفيه وما هو هذا المعنى اختلفوا في ذلك فذهب بعضهم إلى حمل الاصل على معناه اللغوي وهو ما يبتنى عليه غيرهم اذ الابتناء يكون للحس والعقد بناء اساس البيت الذي هو اساس الجدار يسمى اصلا هذا حس وكذلك وارتباط الحكم بدليله وبنائه عليه هذا ليس حسيا وإنما يكون معنوية وأصول الفقه هل هو من قبيل الحس أو من قبيل المعنى العقلي لاشك انه انه الثاني حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي ما يبتنى عليه غير ما اي شيء محسوس أو معقول يبتنى عليه غيره فقد يبتنى الشيء على شيء ويكون حسا مدركا بالبصر وقد يبنى الشيء على شيء ولا يكون مدركا بالحس انما يكون مدركا بالعقل حينئذ يشمل النوعي تعريف الاصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره يشمل الحسي ويشمل العقلي حينئذ نكون الابتناء شاملا للابتناء الحسي كابتناء السقف على الجدران لانه مدرك بالحس وهو البصر ويلي الابتناء وهو ترتب الحكم على دليله وعليه فاصول الفقه ما يبتنى عليه الفقه ما يبتنى عليه هكذا يكون التقدير اذا حملناه على المعنى اللغوي ما يبتنى عليه الفقه أو يبتني عليه الفقه لا باس ويستند اليه والمستند اليه انما هو الدليل والفقه انما يبتني على الادله يبتنى على, على الأدلة الادله اذا رجعنا الى الاصلاح انتبه اصول الفقه ما يبتني عليه الفقه والفقه إنما يبتني على ماذا على الدليل اذا رجع إلى القول الثاني الاتي لكنه بواسطة بواسطة المعنى اللغوي وذهب الى هذا صدر الشريعه والفخر البزدوي والآمدي واختاره الاسلام ان المراد به المعنى اللغوي وايد ذلك بان النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الاصل الاصل بقاء اللوظ على دلالاته اللغوية ولا نعدل عنه إلى المعنى للصلاح أو العرف إلا عند عدم امكان حمل اللفظ على المعنى اللغوي وهنا أمكن بان نجعل الابتناء هنا ابتناء عقليا اذا لا ما فيبقى على على الاصل ولا حاجه إلى ان نقول بانه نقل اذا حجه في ذلك بأن النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الاصل ولا ضروره تلجئ اليه لأن الابتناء أو البناء العقلي كان بناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق البناء لانه يشمل البناء الحسي والبناء العقلي ولما كان مضافا إلى الفقه هنا وهو معنى عقلي لانه ادراكم بالعقل دل على ان المراد البناء العقلي صار شيئا من من التخصيص وذهب أكثر الاصوليين إلى حمل الأصول هنا على معناه للصلاح وهو الدليل وهو الدليل فالاصول بمعنى الأدلة فأصول الفقه هي أدلة الفقه طارئنام الحرمين في البرهاني وغزالي في مصطفى وابن الحاجب العضد العامدي والشوكاني ابن السبكي والمحلي في شرح جمع الجوامع وحجتهم أن اضافه الاصول إلى الفقه يتبادر منها الدليل يعني تبادر فالذي تبادر من اللغ هنا هو المعنى للصلاح هو المعنى للعرفي للصلاح وليس هو المعنى اللغوي ولذلك حملوه عليه ولذلك قلت والظاهر أن الخلاف لفظي لا خلاف هنا لغوي اذ كل من الطرفين عرف الأصول بالادله كل منهما قال أصول الفقه الأدلة ادله الفقه لكنه قال بان الأصول المعنى اللغوي جعله بواسطة قال أصول الفقه ما يمتني عليه الفقه والذي يمتنع عن الفقه والادله اذا اصول الفقه الادله ادله الفقه انتهى والذي قال مباشره بانه للصلاح قال اصول الفقه ادلته اذا الخلاف لفظي اذ كل من الطرفين عرف الأصول بالأدلة إلا أن الأول جعله معنى لغويا والاخر جعله معنى اصلاحيه ويريد على الأول أن الاصله ما ينبني ما ينبني عليه غيرهم فهو أمر عام أمر عام هم خصوه بماذا بالدليل ادله لكن نقول هل الفقه يعتمد يستند على الدليل فقط أم الدليل والقواعد وغيرها الثاني دليل وقواعد وغيرها حينئذ تخصيص ما يبتني عليه الفقه بالادله هذا تخصيص بغير مخصص بغير مخصص ويرد على الأول أن الاصل ما ينبني عليه غيره فهو امر عام كلي يشمل الدليل وغيره فالدليل فرد من أفراده فرد من افراده ومعلوم أن الفقهاء يستند إلى الدليل وإلى غيره كالقاعده فحصروا في الدليل في شيء من من النظام وكذلك يرد على الثاني يعني ما قيل فيما, فيما سبق فالفقه لا ينبني على الأدلة وحدها بل على الأدلة والقواعد الاصوليه أيضا وكل ما يتوصل الى الى الفقه اذا هل يمكن التعميم في الأدلة هل يمكن التعميم في الأدلة إذا فسرت هل يمكن تشوش عليها هل يمكن التعميم في الأصول على المعنى الاصلاحي بانه يشمل الدليل وغيره التعميم أي اي التعريفين اللغوي ام الاصلاحي اللغوي ام الاصلاحي اذا اردنا أن نعمم الدليل والقاعدة وغيرها أي التعريفين انسب واقرب الاصلاحي قالوا الدليل فقط اللغوي ام الاصلاحي لا شك انه اللغوي لأن ما يبتني عليه الفقه هذا عام الدليل والقاعده وكل ما يمكن استند اليه الفقه عين اي هذا انسب يكون انسب إلا إذا جعلنا الدليل في صلاح الاصوليين ما يعم الكتاب والسنه والقواعد وهذا سياتي بحثه انه الصحيح المراد به في أدلة الفقه الأصول مجملة لانه يشمل الأدلة كتاب السنة والاجماع والقياس وكذلك القواعد على كل خلاف لفظي لكن اعتبار المعنى اللغوي انسب ثم علم ان الادله التي هي المعنى اللغوي اعم من الأدلة دله الفقه الاجماليه اذا كل اصول الفقه ادلتهم هل المراد الاجماليه او التفصيليه المعنى اللغوي لا ما يبتنى عليه غيره والفقه يبتنى على الادله الاجماليه ويبتنى على الدله التفصيليه اذا هو عام فيشمل النوعين فالادله التي هي المعنى اللغوي اعام من أدلة الفقه الاجماليه التي هي المعنى الاصطلاحي لان تشملها وغيرها كادله الفقه التفصيليه واما الاضافه الجزء الثالث فهي بمنزله الجزء الصوري الجزء يعني هيئه مضاف ومضاف إليه أي النسبه التي بين المضاف والمضاف إليه فمعناها كما قال الشوكاني في الارشاد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف اليه اختصاص المضاف الذي هو الاصول بمفهوم المضاف اليه الفقه باعتبار ماذا مفهوم المضاف اليه اختصاص المضاف بالمضاف اليه اصول ليست مطلقه وانما هي أصول لفن معين ما هو هذا الفقه من أين اخذناه بمفهوم المضاف اليه فاصول الفقه ما تختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه أما تعريف المضاف اليه وهو الفقه سياتي في نظم ان شاء الله تعالى فالحاصل أن المعنى الاضافي هنا هو الأدلة المنسوبة هنا الي الى الفقيه قال في البحر المحيط اوله والصواب تعريف اللقب وليس ثم غيره ليس ثم غيره وام اجزائه حاله التركيب فليس لواحد منهما مدلول على حدته إنما هو كغلام زيد إذا سميت به لم يتطلب معنى الغلام ولا معنى زيد وليس لنا حداني اضافي ولقبي إنما هو اللقبي فقط انتهى اذا الصحيح في هذه المساله هل يذكر الاضافي قبل قبل اللقبي ام يجمع بينهما الصحيح انه لا نحتاج الى الاضافه وانما نعرف اللقب مباشره وهذا ما ذكره في البحر المحيط والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين